قيود, قيود قيود وارض تميد جبال من النار تحت الجليد قيود قيود وارض تميد جبال من النار تحت الجليد خلت كرة الأرض من أهل بدر خلت كرة الأرض من أهل بدر وإن ظل في الناس لول الجلود فيعارنا افترستنا الكلاب ونحن الذين افترسنا الأسود قيود قيود, قيود قيود قيود قيود قيود قيود تخطفنا الناس حتى اليهود قيود قيود, قيود قيود قيود قيود تخطفنا الناس حتى اليهود أيا صيحة النصر يحيي الجهاد أيا صيحة يحيى الجهاد ويا صخرة الموت يحيى الصمود وما الأرض إني أرى الأرض أصغر من قطرة من دماء الشهيد قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود, قيود, قيود وفرساننا كنجوم السماء واكثارنا البيد فوق البنود وفرساننا كنجوم السماء واكثارنا البيض فوق البنود رد الموت تملك عنان الحياة رد الموت تملك عنان الحياه شهيدا وتعطرقا أعداء الله أكبر موت فالله الله أكبر لحم الخلود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود